من الله مع الذين اتقل والذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام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 المحبة وهي لب المنازل وأساسها وأصلها وجوهرها هذه المحبة تزيد فتصير بعد منزلة المحبة تكون منزلة تزيد المحبة فتصير قلقا ابن القيم قال الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب النور فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البت ولا يطمعن بشر أن يتكلم الله معه بغير حجاب في الدنيا لا يستطيع أحد في الدنيا أن يشاهد الله باختصار ولو جاز لكان لموسى عليه السلام لما قال لله أرني شنو أمر إليك قال إنك لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فشنو فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وان الذي تجلى للجبل الحجاب الذي جعله الله هو حجاب النور ظهر منه بمقدار ثقب ابره فدك الجبل جل وعلا حجابه النور كما قال عليه الصلاه والسلام فقيل له هل رايت ربك ليله المعراج قال نور أنا أراه فبالتالي ابن القيم يقول إذا قيل بالحجب لأنه ذكر بعدها شنو لا يغطيها حجاب تفريقة معناها ابن القيم وجه الكلام ابن القيم وجه الكلام قال ليس للعبد في الدنيا مهما بلغ من الإيمان أن يشاهد الحق ولكنه يشاهد شواهد الحق شواهد شنو الحق ما شواهد الحق قال أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم بمعنى يرى بقلبه عظمة الله يرى بقلبه علوم ومعارف علمه الله إياها يرى بقلبه القرب من الله لكنه لا يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار انتهى الكلام ده كلام رفيع قال سئل بعض الناس عن مشاهدة الله فقال من أين لنا مشاهدة الحق ولكن لنا شاهد الحق وشاهد الحق القلوب الصافية العارفة ترى ذكر الله بقلبه ومحبته وتعظيمه وإجلاله وتوقيره وهذا شاهد لها على الإيمان وتقويته يعني هو لا يطلب أن يرى الله عز وجل ليقوى إيمانه ولكنه يقوى إيمانه بشواهد الحق عظمة الآيات وعظمة الكون وعظمة القرآن ومن خلال كلام الله هو شنو؟ يعرف الله من خلال آيات الله الكونية يعرف الله من خلال ما قام في قلبه من المعارف والعلوم والذكر والمحبه والإجلال والتوقير هو يعرف الله جل وعلا موسى عليه السلام ذاق حلاوه القرب والانس بالله وذلك من خلال أن الله كلمه كلمه كفاحا عشان كده قال ربي ارني انظر اليك اراد أن يستعجل وهذا من عدم اصطباره بعد أن وصل به الشوق ما وصل بعد أن ذاق حلاوة المناجات وحلاوة الكلام وكانت حلاوة لا تضاهيها حلاوة ولذة لا تضاهيها لذة ولم يسبق لغير موسى هذا بدليل قول جل وعلا وكلم الله موسى تكليما ألم يكلم نوحا ألم يكلم كذا كلمهم بالوحي ولكنه كلم موسى شنو تكليما كفاحا فسمع موسى كلام الرب وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا كان موسى في صحراء سيناء قرب نجيا عليه السلام حتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب في السماء عند الله صوت القلم مع الورقه سمعه وهو في صحراء سيناء وسمع الاقلام التي تكتب في السماء والاقلام بتكتب في السماء عشان كذا قال رفعت الاقلام وشنو الاقلام دي هي أقلام تجري فتكتب المقادير وتكتب الأرزاق وتكتب كل شيء لكن كده قال رفعت الأقلام وجفت الصحف سمع موسى صوت الأقلام صريف الاقلام وهي تكتب في السماء بعد هذه الحالة الإيمانية قال شنو أرني أنظر إليك طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات القلق على ثلاث درجات الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض في الخلق ويلذذ الموت طيب هذا معنى قلق يضيق به خلق صاحبه عن احتمال الاغيار هذا تفسير ابن القيم ابن القيم يقول قلق يضيق الخلق يخلي أخلاق زوشنه لماذا؟ لأنه لا يحتمل الأغيار كل شيء غير الله ولا يحتمله فلا يبقى فيه اتساع لتحملهم ولا التقيد بهم بل يصل العبد إلى درجة تعوقه أنفاس الخلق لا يرضى الاحتكاك الكثير بالخلق أنفاس الخلق شنو؟ تعوقه لأنه يجد كلامهم يجري على غير ما ينبغي أن يجري عليه الكلام وجد أن في كلامهم من ذكر الأمور التي تقطع جمعية قلبه وتقطع إقباله على الله عز وجل ولذلك يضيق شنو الخلق يضيق بالناس ليس هذا يعني أنه يسيئهم أو يذمهم أو يؤذيهم أو يبتعد عنهم لكنه يصل إلى درجة أنه يريد لقاء ربه ويريد لم يصطبر الشوق غلبه حتى قال أنس بن النظر وهل لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أفد ده وصل حتى أنا ما بيقدر يكن وهل لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أفد طيب الناس التاميم ما لا أجد ريح الجنة ولا كيف هو في ريح جنة جات طوال كده هو وصل درجة من الشوق إلى الله عز وجل لا يكاد يحتمل الأغيار لا يكاد يحتمل الدنيا وأعظم الأغيار الدنيا أعظم الأغيار الدنيا ثم المفردات الأولاد العيال وكذا وكذا لكن ابن القيم يعترض يقول الكمل من الخلق هم الذين يعاملون الاخيار بما يرضي الله فالزواج سنة المرسلين والزواج خلق ولا ما خلق لا تتزوج مرة ولا واحدة تانية المرة عند اهل ولا ما عند اهل طيب بتجيب شفع ولا بتتزوج ساكت اشوف دي ما خلق ونسابتك كل يوم نعطين عليك خلق ولا ما خلق وعندهم بك بتسافر ولا ما طيب ابن القيم يرى ان حال الكمل ليس الفرار من الخلق ولكن احتمال الخلق وأن تجعل صدتك بالخلق في الله يعني تتزود طاعة وتنجب الذريه وقمة التحدي أن تطوع نفسك لتربيتهم وفق ما يرضي الله فتكون الذرية سببا لدخولك الجنة بأن تطعمهم وتكسوهم وأن تقف على أحوالهم وأن ترشدهم وأن يكونوا صالحين وأن تحتسب كل هذا في الله. أن تصل الأرحام طاعة أن تصل الجيران طاعة وأن تتحمل اذى الخلق طاعة هذا حال الكمل الذي هو حال الأنبياء والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كده ابن القيم يرى أن هذا الحال ليس حال شنو؟ حال الكمل الكمل تتزوج والمر كان وهذا قد يكون افضل لك من كثير من العبادات تتحمل المرأة وانت قادر عليها لكن لله له معلش ما في حاجه وما في مشكله وتعمل كده وانت ما تسووا انت كده وتشاكلك له خلاص ما في مشكله كويس او قال ابن القيم قمه الكمال ان تخالط الخلق ببدنك وان تعتزلهم بروحك وقلبك تكون قاعد معاون تركب معاون وتمشي وتخش السوق وتشتري من التجار وتجيب الخدار كويس؟ وتتونس وتمشي الدافنة ودي كلها واجبات شرعيه وتكذب مع الناس وتتونس معاون وتضحك لكن بس بجسمك روحك فوق وقلبك فوق ده صعب شديد أصل الناس ما عندهم أنصاب حلول يا أكون مع الناس بكل يا أفارق الناس دي أمشي أكفي النفسي لا داير أشوف خلق الزول ولا جيني زول ولا أتونس مع زول وديه بضيعوا زمننا وبيضيعون من ربنا وبيقطعوا قلوبنا وقذلوا من قنب معاهم قلوبنا بتقسوا ونفوسنا بتقسوا وبيدرسودة وبيصيبنا الغفلة أخير زول يكون يخش له غار أو يخش له مكان أو ينعزل من الخلق هذا ليس بسلوك الكمن يا السلام هذا كلام خطير أن تخالط الخلق من منطلقاتك أنت يعني تعرف أعظم شيء مرة أنا في درس الشوق داود عليه السلام خرج إلى الصحراء منفردا فأوحى الله إليه قال ما لي اراك منفردا قال الهي استأسر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق قال لي استأثر شنو شوقي إليك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق فأوحى الله إلى داود قال له ارجع إليهم ليه لأن يا إخواننا في الخلق عبوديات بر الوالدين صلة الرحم الفقير ده كنت تخيل لو ما كان في فقير الأغني كان يسوي شنو كان نلقوا أجر وين تخيل ما في الفقير الأغنية بيعملوا شنو أه؟ ما في حاجة جديده بس الصلاة والصوم كلهم بيصوموا يصلوا لكن عشان يكون في تفاوت في الدرجات في ناس يصلوا ويصوموا وناس يصلوا ويصوموا شنو سبق المفردون اللي بتفردوا بالذكر ذهب أهل الدثور بالأجور الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور طيب بيقوا يصلوا يصوموا معهم وبيقوا يقولوا أذكار وصلوا معلموا الأذكار الأغنياء سمعوا بهذه الأذكار فقالوها قالوا يا رسول الله إنهم فعلوا ما أشرت إلينا لندركهم به قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تاني نعملون شو يحني المال نفسه باب من أبواب الخير فبالتالي قال لي يا داود ارجع إليهم فإنك إن أتيتني بعبد آبق اثبتك في اللوح المحفوظ جهب ذا ربنا قال لي داود لما خرج الخلق قال أنا زحجان من الناس قال ارجع رجع لهم سوقك في الناس دي سوقك وين في الناس واحد ينبذك وتسكن بيجي عندك أجر ولا ما عندك أجر ها؟ لو ما نبذك بيطلب الاجر الأجر وين وكان نبذك وديته بنيه أنت هو سوا ما في مشكلة لا إذا عندك أجر له عند أجر خلاص الموضوع انتهى لكن هو يسيءك وانت شنو تحسن إليه فترتفع عند الله درجات وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما إذا بيدر عليها وهكذا كويس قال لي ارجع إليهم فإن أتيتني بعبد آبق منهم أثبتك عندي في اللوح المحفوظ جهبذا معناها هذا فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال ابن القيم وهذه لا بد أن أنقلها قال حدثني بعض اقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج إلى الخلاء يخرج وين يمشي الخلاء يا أخواني ما الخلق الناس بيضايقه كافزوا اللزاك ساكن دفرت في الباب دي جي طلعت وزحمته قام واحد لزاك بيضايق الله بيضايق بيضايق لكن الصالحون يقولون أرسله الله خصيصا لنا لاختبارنا وامتحاننا بيقول الله شنو ربنا نرسله ما بقول له إنت أسئتني ولا إنت قاصة شنو بيقول ربنا شنو ربنا نرسله وقد مر علينا في المدارك أن رجلا من الصالحين كان يجلس أمام داره فجاءه رجل وأساءه بغير سبب بدون مقدمات قال له انت كده وانت كده نبذ ولا بيعرفوا قبل كده تخيل ان في زول يعني ممكن الناس يكونوا مشحنين مع بعض وبيكرهوا بعض انفجروا في لحظه لكن في زول من الله خلقك ما لقاك بس جاء لقاك نبذك الرجل دعمه شنو الصالح ده دخل الدار واغلق الباب قاعد في البيت مسافة بعد شو طالع نسى الزول وجد الرجل رجل السوء الذي أساءه ينتظره الزول لسه ما شاء دائر دا دا شنو ده دا مشكلة انتك لما رتد قلت يا هاي انت قاصل شنو اشان خلناك يعني انتك جاي الحجارة يعني ولا شنو اقول ريك الرجال اللي ما بتعريف الليلة يا اخي ما فتنا خلناك ده شنو قام قعدت يتمثب الرأي قال له ظننتك تستعين علي بشيء تمشي تجيب أهلك تجيب سلاح قال ذهبت وتبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه إن كنت ظالم ولكن الذي صلتك عليه ليس بظالم قال لي أنت شنو ظالم لكن شنو الرسالة ما ظالم حسّاً لما انمرت تقوم عليك أنت تقوم مريض قامت عليك يقول ربنا شنو ربنا لا إنك جملي بالمرضي بس تصلي على قطع مع ربنا ربنا بمسكها من نختر والي والله كل طيب والله لا اكلمك انت لو عندك مشكله مع مرتك بيكون في سبب تسال ربنا وصلي علاقتك مع ربنا والله مرتك دي تمشي زي المسطره انت تثار تقول المره ما مالها وهكذا لو ولدت عقك وهذا قد يسوءك جدا اعلم انه من عند الله مرسل وقل ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو ويعفو عن كثير طيب قال ابن تيميه تبعه بعض اقاربي فلما اصحر خرج الى الصحراء تنفس الصعداء افتح وتمثل ببيت شعر قاله مجنون ليلة قال مجنون ليلة قال واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خالية شيخ الرساله تيمية تمثل بيت الشعر الذي قاله قيس فقاله هو وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر وما قال عنك ابن قال شنو؟ أحدث عنك أحدث عنك النفس بالسر خالية ابن تيمية قال أحدث عنك شنو؟ النفس بالسر خالية شوف ابن تيمية قال شنو؟ قال, قال قال المتنبي في وصف سيف الدولة قال له يا من ألوذ به فيما أأمله ويا من أعوذ به مما احاذره لا يكسر الناس عظما أن جابره ولا يهضون عظما أن كاسره قال ابن تيميه وربما أذكر هذين البيتين في سجودي استدر بهما رحمة الله لما تضمناه من الذل والخشوع حوله النقوة إلا بالله هذا كلام يقول له مخلوق في مخلوق عنده زيدا لكن قال والشعراء يتبعهم الغاوون يا من ألوذ به فيما أؤمده ويا من أعوذ به مما أحاذره لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهيضون عظما أنت كاسره قال أقول هذا لله وأذكر هذين البيتين لله عز وجل أخاطب بهما رب العزة والجلال عرف ابن تيميه ربه وعرف المتنبي سيف الدولة صح ولا ما صح طيب ف ابن تيميه رحمه الله والله يا اخواننا في ناس بتعاملوا مع ربنا تعامل راقي يتعاملون وهم يدركون يقينا أنه ربهم وأن كل شيء عنده والله يا اخواننا نحن الآن كثير من الأمور يقول لك حصل كده وحصل كده ما في سؤال بيقول الأمر بيد الله يقلب الأمور يصرف الدهور وبيده الأمور الناس ما بيدخيلوا أمور دي أحب شيء إنه ابن تيمية حبس في مصر في سنة 705 هجرية سجن لفتوى أفتاه أو لأنه كتب عقيدته الواسطية فتكلموا في هذه العقيدة فجاء به إلى مصر وناقشوه حبس قليلا من سنة 705 لحد سنة 709 هجرية في السجن في القاهرة كان الناس في سجن القلعة يترددون إليه فنقل إلى سجن الإسكندرية فقال مقولته المشهورة مساكين أعدائي ماذا يفعل أعدائي بي سجني خلوة بربي وترحيلي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة للقاء ربي قال حيعملوا شنو سجنتوني حتى تلاميذه قالوا لو يا شيخنا نجد على وجهك البشر وأنت مسجون قال لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه لو دخلوك في الجزازة يمنعوك سؤال الله يمنعوك ذكر الله يمنعوك اللجوء إلى الله لا يمنعونك طيب هذا معنى الخروج من الخلق قال ويلذذ, ويلذذ الموت الذي وصل إلى درجة من الشوق ضعف استباره وقل تحمله فانه يتمنى الموت فإن الله تحدى اليهود قال قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوا ودم بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين كأن أولياء الله يتمنون الموت لكن هل يجوز تمني الموت لا يجوز تمني الموت ضجرا شنو لا يتمنن احدكم الموت لشنو لضر لكن الشخص في قمه الراحه والسعاده ولكنه تمن الموت ليلقى الله فقط جاهز ولا ما جاهز اعجلني عبدي بنفسه اذا كان أزول منتحر أزول مضايق لكن مريم تمنت الموت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليه تمنت الموت الضر الذي نزل بها ليس في دنياها إنما في دينها فخشيت أن تضايق فتفتن فتترك الدين فأرادت أن تعجل بدينها الذي عندها لتلقى الله كلام ذا كيف يا فمريم تمنت الموت خشية الفتنة في جنوب في الدين وليس الفتنة في الدنيا ما زال لما نفلس يقول لك إن شاء الله أنا اموت وأرتاح في الفلس زال ما عندك فهم في الفلس ما عندك صبر إنتا ما عندك صبر تكاترت على ال... الشيكات والناس والفضيحة يقول يا ريت لو كنت مت لكن تمنى الموت للقاء الله خاصة إذا دن الأجل قال الرفيق الأعلى الرفيق الاعلى فقالت عائشه علمت انه يختار الله ولا يختارنا او هو لا يتمنى الموت لكن اذا نزل به هذا معنى الكلام فانه في سعاده غامره هو لا يتمنى الموت لانه يا اخواننا تمن الموت مكروه بالفطره لان ربنا قال مصيبه الموت الموت سمح كدوري دار الموت منه يخل واحد عمره مئة سنة كان عيه يقول لأولاد الموت ودوني الأردن قالوا أردن فيه علاج مئة سنة دار يمشي الأردن رأي الدار الموت منه ما بده دار الموت الفطرة أباه لكن لمن ينزل الموت وخلاص قرر يموت يعمل شنو تلقى فرحان لذلك بعض الناس يلقى الله ضاحكا طعن عامر بن فهيرة برمح في ظهره فنفد إلى صدره فقال فزت ورب الكعبة ده التلفز ما بالموت فرق بين تقول أنا دار ألاقي الله بسرعة وأتلزل بالموت ده كفر كفر عمل عرفت أو أن تتضجر للدنيا أما أن تكون في عافية وتطلب الموت فإن يوسف قال توفني مسلما وهو في قمة السلطان والأبهة والملك في مصر تذكر الموت وما استعجل لكن يتلذذ بالموت متى إذا شنو إذا نزل به في ناس جسمين الموت لمن ينزل بهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه في ناس أول من الموت ينزل يتزحزح ويبكي ويعائل يشفعه ويبكي يزل ما بخارجك أثبت لكن ما منك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فبالتالي هذا معنى التلذذ بالموت قال الهروي الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة يا السلام كلام في الصميم كلام مليان طبعا تسمع الكلام ده يطاول الطاقة ويخلي السمع ويغالب العقل طيب قال ابن قيم صاحب هذه الدرجة عنده قلق لكنه احيانا يصبر عنده شوق زائد لكنه شنو يصبر لذلك قال قلق يغالب العقل والمغالبة تعني انه الشوق ينتصر احيانا والصبر شنو ما قال يغلب ما قال قلق شنو يغلب العقل قال شنو يغالب المغالبه معناه مدافع يعني لم يستقر فعقله يغالبه يا اخوان شوفوا ابن القيم افاد الهرويه جدا لانه حيي هنا كلام مزعج في المشاهده مشاهده الله والشهود ابن القيم بيجي ياخذ الكلام في اطاره السني الكتاب والسنه في اطار المنهج الصحيح بعيدا عن الفلسفات اليونانية والهندية الدخيلة ويحمل العبارة أكثر من احتمال ويلتمس للهروي العذر بأنه أراد العبارة الصحيحة وليس العبارة الموهمة طيب يغالب العقل بعض الناس يرى أن المشتاق إذا وصل إلى درية من القلق لن يكون قلقه تاما حتى يحصل له نوع اصطلام استلام, استلام معناه شطح يحصل لشنو؟ شطح ويغيب عقله ابن القيم يقول غياب العقل ليس محمود عبادة الله تفضي إلى شنو؟ الوقار والهيبة والرزان والعقل والفهم والدليل الأنبياء والرسل الصحابة الأئمة العباد الزهاد على مر التاريخ من منهم؟ عبد الله حتى ذهب عقله داء مرفوض اخوان العباده تثبت العقل وتكمله وتزينه يا اخي فبالتالي هذا معنى مغالبه العقل يعني مرات يصبر نفسه ده معنوي ومرات نفسه تدفعه كويس فبالتالي هذا مغالبه العقل قال واخلاء السمع ويخلي السمع يا سلام ده كلام لطيف قال إخلاء السمع يتضمن امرين إخلاء السمع يتضمن شنو الأمر الامر الاول إخلاء السمع عن ذكر الغير والغير هو شنو غير الله يخلي سمعه يعني ينظف سمعه وينزه ان يسمع شنو ذكر الناس يعني قاعد في محل فلان قال وفلان سوى وفلان صرح وفلان عمل وفلان عمل ده ما عنده لطاقه لأنه عنده قلق وحب لله شديد ما بتحمل يسمع ذكر غير الله أزول لو بيقى طوال يسمع قرآن الناس بيقولوا شنو بيقولوا شنو خفف بيقولوا شنو خفف ولو شاب أبوه يقول لي يا ولدي ما تكتل من قرآن ما تسمع قرآن كثير شوية شوية بيخافوا عليه بيخافوا عليه بيخافوا عليه بيخاف يعني كويس فبالتالي ده بيختلف ما عنده طاقة يسمع لكلام فارغ لو ممكن يسمع يتونس مع الناس وكذا ويذكروا وكذا وذاته عنده نية يعني حتى إذا إذا تكلم مع الناس بنية لكن شوف الكلام ده مهم كيف ما عنده طاقة فيما هو محرم الغنى حرام بالموسيقى ما عنده طاقة يسمع لو سمع بيحس نفسه زي المبضاء أي كده في ناس بالعكس لما يسمع القرآن شنو بضيق ولما يسمع الغنى يقول لك موسيقى تهدى شنو تهدى الأعصاب يقول لك موسيقى تهدى شنو الأعصاب انت كان زهجان يقول لك اسمع لك موسيقى هاديه كده قال شوف, شوف الجن شوف الجن بتاع نذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك طيب فده يخلي سمعه من ذكر الغير ويخلي سمعه لاستماع أوصاف محبوبه وذكره وحديثه يخلي سمعه ما يسمع الغير ويخليه فاضي عشان يسمع شنو حتى يسمع ويجري على سمعه أو صافو شنو أو صافو محبوبه طيب قال يقوى هذا حتى يبعد بين قلب صاحبي وبين إدراك الحواس للنقهار حسي بسلطان القلق هذا كلام خطير كلام نقي قال احيانا الزول لمن يكون مشتاق كده تخيل اخوانا كم ده مشتهق ليزول شديد وقاتل في بالك من الصباح هو كوف في السعودية مرات تسمع صوته في شنو في أضانك في أضانك انت براك قاعد تسمع شنو تحسب زي شنو زي بتكلم معك من أين جاءك هذا الإحساس من سلطان الشوق الذي سيطر عليك فغيب الحواس فصارت الحواس خاضعة ومتكلمة ومعبرة عن الشوق لا عن نفسها وحقيقتها وكذلك المؤمن يصل درجة من الشوق الى الله سبحانه وتعالى لو أنك قلت كلاما سيئا في أذني فإنه يكون كأن الكلام لا يسمعه كأنه غايب عنك أنا شفت ناس شفت زول بيقرأ غرآن كثير بيحفظ طوال شاء للمصحف هنايم بيقرأ آيات هنايم نايم رسمي يشخر ويقرأ آيات يقول لك الزمر وطوال يكبرك آيات وفعلا في الزمر الآيات يونس وطوالي هنايم راي شنو لانه ده فهموا كذا ببقى في الموضوع كويس طيب ويطاول الطاقه طاقه الصبر يطاولها اي الشوق يصبح شنو طويل على الصبر ويجاوزه فالصبر لا يستطيع ان يقاومه الدرجه الثالثه من القلق وهي قليله قال الدرجه الثالثه قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل امدا ولا يبقي أحدا يقصد الهروي أن صاحب هذا القلق يقهره القلق الذي هو شنو القلق ازدياد الشوق ازدياد شنو الشوق فازدياد الشوق يغلب ويقهر القلب فإذا تعلق بالقلب لم يبق في القلب شيء فليس لصاحب هذا القلق إلا أن يخضع لقلقه لا يستطيع شنو ان يقاومه ولا يقبل أمدا الأمد الأجل والحد يعني هذا القلق ليس له زمن خلاص لما يوصل المرحله يبقى عنده شنو زمن وليس له مقدار يخف عنده فلا ينقضي لأنه حاكم على القلب وليس بمحكوم عليه وكذا قال شنو قلق لا يرحم شنو أبدا ولا يقبل شنو امد ولا يبقي احد من اصابه الشوق الشديد الى الله الى درجه القلق لن تجد في قلبه احدا غير الله سيمحو ويضمحل ويذيب كل شيء غير الله لا تجده تعرض عليه الدنيا بما فيها فلا يلتفت اليها لانه مع من لانه مع الله عز وجل هذا معنى شنو معنى القلق العطش هو المنزل القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وأسأل تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ويعيننا يعيننا على هذه المنازل أن ننزلها حقيقة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته